اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الاول عن بحر العلم الكافي <التالي> ولسان القرآن الماضي او حبل او نظر الناس بنفسه سيدنا عبد <العزان> ان قرشا سينج نور بلغ بالله عز وجل جبلان يخربها كما كان يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكه بتكذيب وأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وهمله في السفينة في ترب الور وجعله في ترب الخليل إبواهيم حلق الضفره في النار ولم يزل الله عز وجل ينزل رصاب الطاهرة إلى الأرحم الذكية الفاطرة حتى أخرجني الله من ذلك أبوه وهو لم يلسجي على أتفاد